البعث فإننا خلقناكم فإننا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم من مطغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرُ لِكَيْ لا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وترى الارض جامده فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج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 وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدَى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ثاني عطفه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 نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنة تجري الأنهار. إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد فَالْيَمْدُدَ بِسَبَبٍ إلَى السَّمَاءِ ثُمَّ الْيَقْطَعَ فَالْيَظْرُ فَالْيَظْرُ هَلْيُذْهِبَنَكِيدُهُ مَا يَغِيضُ وَكَذَلِكَ أَزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيْنَهُ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 إن الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار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 خرج منها من غم من أعيد فيها أعيد فيها وذوق عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تحتها الأنهار يحلون فيها، يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، وهدوء إلى الطيب من القو. وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه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 وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكْعَى السُّجُودِ وَأَذِنْ في الناس بالحج يأتوك رجالا, يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق الذين في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر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 Ala, مَا رَزَقَهُمْ min behimetl annam,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 Fakkaen maa kharra minä sämää Fetaktafuhu الطairu Ou tahuii bihii rreeh Ou بِهِ bihii rreeh Fii makanin sahiiiq Thälikä oman yu'yyyyyyye قلوب لكم فيها منافع جل جعلنا من سكن ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأعشاب، فإلهكم إله واحد، فله أسلم.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 وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وأطعم القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لينا لا الله لحومها ولا دماء Kaddalika sahkarahala kum li tu kabiru laha la mahadakum, uba shiril muhsini. Innallaha yuda fiona nila dina amanu. Allah yudaafi'u anillazin aamanu inna allahe la yuhibu kulla khawani kafoor udhina lillazin yukata luna bi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 سَبَاحُهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِمَت صَوَامِع لَهُدِمَت صَوَامِع وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْ صره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وأمروا وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وَلِلَّهِ عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مديا وَكَذَّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ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 فإنها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وَإِنَّ يَوْمَ النِّعْدَ رَبَّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ وَكَأَيْمَنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَأْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ قُلْ يَا إنما أنا لكم نذير مبين، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم، والذين سعوا في Ayatina muqajizina ulaik, ulaik aṣḥāb al-jahīm, wa ma arsalna min qablik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 وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَب بِكَفَى بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مستقيم.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 والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا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 ود خلي يرضونه وإن الله عليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به الله Allah al-afuur wa-fuur. ذالك بأن الله فِي <تصفيق>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 بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس يا أيها الناس ضرب مثل استمعوا له ان الذين تدعون من دون الله ليخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه وعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن النار سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين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 ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيم الصلاة واتوزكّت واعتصموا بالله واعتصموا بالله هو مولكم wa maulaakum fa ni'mal maula wa ni'man